بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 صلى الله عليه وآله وسلم تسليما عليه الصلاة والسلام. نعم، نحن قد أخذنا هذه الخطبة ومررنا إلى أن وصلنا عند الفريق الثاني الذي يريد أن يأمر وينهى من غير فقه ولا حكم. صفحة كم شه؟ ما أدري عندي هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفريق الثاني. يعني يتأملوا. الآن هنا شيخ الإسلام قال وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية التي مرت مع لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ثم أورد فيها حديث أبي بكر رضي الله عنه والفريق الثاني الفريق الآخر نعم قال من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده نعم مطلقا والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما يقدر عليه وما لا يقدر كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بل اتمر بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر الصبر فيهن مثل مثل قبض, قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله. انظر، نحن تكلمنا وأشرنا إلى بعض الحديث، لكن ما أراد أن يستنبطه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من قد دلت عليه نصوص شرعية كثيرة. انظر، قال فيأتي بالأمر نعم والنهي فيأتي بالأمر والنهي معتقدا. أنه مطيع لله ولرسوله وهو معتد في حدوده كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم وقد أشرنا في اللقاء الماضي لأن الشيطان قد ركب هؤلاء وجعلهم مطية له ودخل عليهم من مثل هذا الباب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن أشرنا إلى أمرين اثنين مهمين ليس المهم فقط أن تقوم بالواجب الشرعي لكن الأهم ماذا أن تقوم به على على الوجه الشرعي يجب أن ننظر في هذين الأمرين الواجب الشرعي على الوجه الشرعي ولأجل هذا الشيخ الإسلام فيم رحمه الله في الواسطية في آخرها لما ذكر شيئا من محاسم أهل السنة قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجيبه الشريعة هذا قيد مهم ما كنا نحتاج له لا نعم ما كنا نحتاج له لو لم يدخل في هذا الباب أهل البدع والأهواء كالرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم لكن لما حدثت هذه الضلالات ووقعت هذه البدع في مسائل الدين ومنها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتاج أهل السنة أن يضبطوا هذا الباب كما ضبطوا غيره فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة يأتون بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي قد أشرنا أن هناك منكر إنكارك له هو المنكر منكر إذا أنكرته أنت صار إنكارك هو المنكر وهذا محل إجماع بين أهل العلم وهو إذا أنكرت منكرا وجاء على إثره منكر أعظم منه حين ذاك لا يجوز أن تنكر هذا المنكر لا يجوز أن تنكر هذا المنكر سوف يضرب شيخ الإسلام هنا رحمه الله تبارك وتعالى صورا لهذا نعم كالخواري والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط في ما آتاه الله من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم نعم شفت أمن؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم النظر إلى المفاسد وإلى حجمها وقدرها وأثرها نظر مهم عند أهل العلم دلت عليه نصوص الشرع الحاكم إن كان عادلا وأدى إلى الرعية حقوقهم هذا لا إشكال فيه ولا ينازع فيه أحد لكن هذا الحاكم إن كان جائرا وظالما ويطلب حقه ولا يؤدي حق الناس عليه هذا من المعروف أو من المنكر هذا من المنكر الجور والظلم وعدم الوفاء بما عليه للناس هذا كله من الظلم وهو من المنكر جاءت الشريعة بالصبر على جور هؤلاء وظلمهم ومنعهم لحق الناس عليهم مع مطالبة بأداء الحقوق التي لهم جاءت الشريعة بماذا؟ الصبر لما؟ لأن ما يترتب على عدم التمسك بهذا الأصل من المفاسد أضعاف أضعاف ما يرجوه المرء من المصالح وتنبه لهذه المسألة ولصورتها لأنها سوف تأتي معنا في المنظومة منظومة العلامة السعدي رحمه الله مسألة المصالح والمفاسد الإمام أحمد أيام فتنة خلق القرآن كان جاءه بعض فقهائي بغداد ويذكرون له أن الأمر قد انتشر ويطلبون منه ماذا يطلبون منه القيام على هذا الوالي فكان يقول لهم ماذا الدماء الدماء الدماء الدماء يشير إلى أنه لو حدث وخرج على هذا الوالي ستسفك دماء أهل الإسلام وهذا أمر معظم في شريعة الرحمن فالنظر إلى المصالح والمفاسد من أهم ما يهتم له أهل العلم وهذا الآن مثال بين أيدينا وانظروا في هذه البلدان التي حصل فيها ما يسمى بالربيع العربي وانظروا إلى أحوالها اليوم بعض حكام تلك البلاد نعرف عن أشياخنا قديما القول بكفرهم بعض حكامهم ليس كلهم لا بعض حكام تلك البلاد نعرف عن أشياخنا القول بكفرهم لكنهم ما كانوا يحرضون من تحتهم على الخروج عليه لماذا لعدم وجود القدرة والاستطاعة وكانوا يوصونهم بالصبر كما جاء عن أئمتنا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر لكن لما خالفوا ما جاءت به الشريعة وزين لهم من أصابه الهوس بهذه الكراسي حتى صارك المجنون، بل هو مجنون في حب الرئاسة وفي حب المناصب وفي حب الزعامة اقول انظر ماذا حصل في تلكم الديار الى يومنا هذا انظر ماذا حصل في ليبيا وانظر الى الان ماذا يحصل في سوريا وغير هذا النظر إلى المصالح والمفاسد أمر مهم ينظر فيه أهل العلم هذا من جهة من جهة أخرى بعض أهل التميع والتخذيل كذلك انحرفوا عن النهج القويم والصراط المستقيم بسبب ماذا في زعمهم أنهم ينظرون إلى المصالح والمفاسد، فأصبحوا يماشون أهل البدع ويغضون الطرف عن ضلال أهل البدع بحجة ماذا مصلحة الدعوة؟ وغض الطرف عن المنحرف بحجة ماذا مصلحة الدعوة؟ وهكذا. وهذا كله من الضلال وليس من دين الله جل وعلا في شيء باب المصالح والمفاسد باب عظيم لكن النظر فيه يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى علم وفقه وديانة وتقى وأن يكون المرء مستبصرا بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنه، وأما أهل الأهواءك المعتزله فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة. نعم، انظر الآن بدأ بذكر أصل من أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل مع الأسف الآن ضاع عند كثيرين. من أصحاب هذه الدعوات المنحرفة التي يدعون زورا وكذبا انتسابهم إلى أهل السنة والجماعة المسألة ليست دعاء المسألة ليست الدعاء وإنما المسألة لزوم للحق وثبات عليه من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة كما جاء في حديث خذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة هذه كلها أصول عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة بخلاف ما عليه أهل البدع والضلال وأشار هنا إلى المعتزلة قال نعم وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة التوحيد الذي هو سلب الصفات والعدل الذي هو التكذيب بالقدر يعني والعياذ بالله ينفون صفات الله جل وعلا يسمون هذا توحيدا دائما تنبه ليست العبرة بالمسميات وإنما العبرة بالحقائق لا تغتر إذا سمعت رجلا يتكلم التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد لا تغتر انظر إلى ما هو التوحيد عنده ثم بعد ذلك احكم ألف رجل قبل نحو من مئة سنة ألف كتابا في التوحيد سماه كتاب التوحيد أثنى عليه جمع من الناس ومن هؤلاء الناس بعض كبار النصارى وبعض كبار الرافضة وطلبوا أن يقرر هذا الكتاب في مدارس أهل الإسلام لماذا؟ لأنه يتكلم عن توحيد الربوبية عن عظمة الله وعن ملكوت الله وعن جلال الله إلى غير ذلك وهذا حق لكن ليست هي المسألة التي حصلت الخصوم فيها بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم وليأجل هذا انظر كبار النصارى يثنون وكبار الرافض يثنون لكن لو تكلم عن توحيد العبادة وأنه يجب إفراد العبادة لله وحده حذروا منه ووصموه بماذا؟ بالوهابية هذا يحذرون من كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد مع أنه ليس فيه إلا ماذا إلا آية أو حديث ليس فيه إلا آية أو حديث في بعض الأبواب نقل نقولات يسيرة عن بعض أهل العلم وإلا فالكتاب من أوله إلى آخره يحوي سبعة وستين بابا بالمقدمة ليس فيه إلا آية أو حديث الإيمان فقط يترجم ويستنبط الفوائد في المسائل أما صلب الباب ليس فيه إلا آية أو حديث قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وقوله لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا إلى أن أنهى الباب بحديثي ابن عباس ما ثمت إلا آية أو حديث ومع هذا يحذرون من هذا الإمام هذا العلم ويحذرون كل من ينتسب إلى دعوته ويدعو بهذه الدعوة بأنه وهابي حتى مرة سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يذكر في بعض أشرفته أمرا يقول كان في دكتور في مادة التاريخ وهو نصراني ليس مسلم نصراني لما جاء يتحدث عن الجزيرة العربية وتكلم عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنصف وتكلم بالحق أنصف وتكلم بالحق ماذا قاله الطلبة قال له يا دكتور لا تكن وهابي هو نصراني يا دكتور لا تكن لا تكن وهابي إذن ليست العبرة بالدعوة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إنما العبرة بماذا بحقيقة هذه الدعوة ماذا يعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ندعو إلى التوحيد إلى أي توحيد ندعو لا بد من هذا لأن الشيطان كما قد أشر دخل على أهل الاهواء والبدع والضلال من هذه المداخل نعم التوحيد الذي هو سلب الصفات والعدل الذي هو التقذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة وهذا محل الشاهد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر عند المعتزلة قتال الأئمة نعم وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها لا بد من التنبه لهذا وحب ذا أن يستحضر عندما نمر عليه في المنظومة حتى تكون واضحة والمثال والأمثلة فيها بينة فلا نكثر في الحديث عنها يقول الشيخ وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت انظر إما تتعارض وإما تتزاحم لا تتعارض لكنها تتزاحم قال فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد نعم فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الامر والنهي وان كان متضمنا لتفصيل مصلحه و... انظر إلى هذا هذا كلام مهم جدا مهم ضعه يطالب العلم اصبع عينيك قال فإن الأمر والنهي فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتفصيل مصرحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له لا بد من هذا حتى تكون فقيها نفس وتكون صاحب علم تنظر في المعارض له نعم فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر انظر أكثر لابد أن نتنبه مسألة الموازنة ليست مسألة سهلة ولا يخوض فيها إلا أهل العلم لكن نحن الآن نتعلم مسائل العلم حتى نتدرج في هذا الباب فإذا ما فتح الله عز وجل على الواحد فينا فيما يستقبل من حياته وأصبح ممن يرجع إليه عند عند ذاك ينظر في مثل هذا لكن نحن الآن لا نطبق في الواقع وفيما نعايشه لأن هذا يحتاج إلى إلى مزيد نظر ومزيد تأمل عن مسألة الموازنة ولهذا هذا يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين وإلى المتأهلين منهم نعم فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما انظر إذا كان يكون محرما نعم بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة هذه تحتها عشرة خطوط تنبه لها جيدا نعم لأن أهل الأهواء والبدع كما قد أشرت قبل قليل يدخلون بباب المصالح والمفاسد، فيدعون إلى مؤاخات الرافضة بل يتجاوز بعضهم إلى المؤاخات بين أهل الكفر والعياذ بالله كلهم من باب ماذا يقول لك ننظر إلى المصالح والمفاسد، وهذا من الضلال والعياذ بالله الأمر كما ذكره شيخ الإسلام هنا قال اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط لا نجعل المصالح والمفاسد شماعة فندخل الضلالات والبدع من خلالها وإنما الواجب أن نعتبر هذا وأن نقدر هذا بميزان الشر وبما كان عليه السلف الصالح رضوان الله نعم. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام وليجل هذا قلنا ماذا قلنا هذا الباب ليس هو لأحادي طلبة العلم وإنما يرجع فيه إلى الراسخين وإلى المتأهلين لماذا كما قال قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وهؤلاء هم من هم الراسخون في العلم وبدلالتها على الأحكام وعلى هذا نعم وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر نعم يعني مثلا الآن يقول لك ماذا الشخص أو الطائفة إذا كان يجمع بين معروف ومنكر بحيث لا يفرق بين هذا وهذا ما يستطيع أن يفرق بين المعروف والمنكر هو يفعلهما سويا إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ابتداء ابتداء لا تأمروا بالمعروف ولا تنهاه عن منكر وإنما أنظر نعم فإن كان بل نعم بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوال فعل الحسنات وإن كان المنكر أغلب نوهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي حين كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة, المعينة الواقعة وهذه كذلك حط تحتها عشرة خطوط في الأمور المعينة الواقعة لا نستطيع النظر بأمثلة ونجعله يسار عليه وإنما كل واقعة وكل حادثة تنظر بذاتها وبعينها عندنا قواعد عامة، عند التعارب، عند التزاحم، لكن عند التطبيق لا نستطيع أن نجعل المثال لكل صورة ولكل حال. والياجي هذا شوف، وذلك في الأمور المعينة في الواقعة، فلا بد حين ذاك من النظر في المصلحة والمفسدة. في المعروف والمنكر إذا كان المعروف والمنكر متلازمان فلا تقم ابتداءا بالأمر والنهي وإنما انظر في هذا المعروف وفي هذا المنكر انظر إلى المصلحة وانظر إلى المفسدة فإن كان مصلحة أو المصلحة هي الراجحة فلا عبرة بتلك المفسدة تأمر بالمعروف وتنهى عن الموكر وإن كانت المفسدة هي الراجحة فلا تنظر إلى المعروف الذي هو دونه ولأجل هذا خرج مرة شيخ الإسلام مع بعض تلامذته وجدوا أناس يشربون الخمر من التتار فأراد بعض الطلب أن ينهاهم فمنعه شيخ الإسلام وذكر سبب المنع أنهم إذا فاقوا استباحوا أهل الإسلام والعياذ بالله فهم على أنفسهم في هذه أو في هذا الأمر لكن إنفاق منه تعدى ضررهم إلى غيرهم وهكذا نعم وأما من جهة النوع فينظر من جهة النوع في الأول من جهة ماذا العيب، الأول من جهة العيب. الآن من جهة النوع هاتف وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا تأمر بالتوحيد تأمر بقامة الصلاة تأمر بإتاء الزكاة تأمر بالصيام تأمر بكذا تأمر بكذا تحر... تنهى عن جميع المنكرات عن الشرك عن البدع، عن أكل الربا عن القتل عن السرقة عن الزنا عن كذا عن كذا من حيث النوع تأمر بالمعروف مطلقة وتنهى عن المنكر مطلقة نعم وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها، وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها، ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه، أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه، أو فوات ما فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيه وهذا أمر مهم الأمر بالمعروف عباده وطاعة وقربه حذار حذار أن تقدم على هذه الطاعة وهذه العبادة وأنت جاهل فإن ما تفسده أضعاف أضعاف أضعاف ما كنت ترجوه من الصلاة احذر يا عبد الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر طاعة وقرب وعبادة مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل التوحيد يجب أن تتعلم لا بد أن يكون عندك علم ونية نعم وإذا تركها وإذا تركها كان عاصيا فترك الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمل معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني يقول لك الشيخ لا يلعب بك الشيطان ويقول لك أن تترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تقع في معصية لأنك تركت ماذا تركت واجب أليس كذلك يقول لك شيخ الإسلام انظر كذلك له من ناحية أخرى إذا قمت بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر على غير الوجه الشرعي وقعت في محرة فأنت في الأول تقع في محرم وفي الآخر تقع في محرم وإنما يجب عليك أن تقدم بعلم ونية وهذا الذي يعني جعلنا نقرأ في مثل هذه الرسائل خاصة في مثل هذه الرسالة العظيمة حتى يكون عندنا بصيرة عند قيامنا بهذا الواجب نعم ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان فإزالة المنكر بنوع من إقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل أصحابه هذا مثال واقع أمامنا فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه منافق وهو أحد رؤوس النفق ومع هذا ما قتله عليه الصلاة والسلام لماذا خشية أن يقال إن محمداً يقتل أصحابه ينظر إلى مصلحة أعظم نعم ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر عنه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة ما حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيلته قبيل قبيلته وتعصب لكل منهم قبيلته حتى كادت تكون فدنه نعم وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه وإرادته لهذا وقراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وإرادته وقراهته وإرادته وقراهته الشرعيتين الشرعيين وأي يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم فأما حب القلب وبغضه وإرادته وقراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان وقد غضى و... معنا الحديث وذلك أضعف الإيمان في حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك حبة خردل. من إيمان القلب يجب أن يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته أن تكون كاملة جازمة نعم لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يؤطى ثواب الفاعل الكامل نعم. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى نسأل الله العافية نعم وهذا من نوع الهوى فإن اتبعه فقد اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها بغضا. بغضها نعم والهوى نفسه هو وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه تأمل هذا كلام جميل جد جميل يعني يقول شيخ الإسلام ما من واحد منا إلا وفيه هوى جميعنا قال أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها ولأجل هذا المنهي ماذا المنهي في النصوص الشرعية اتباع الهوى لا وجود الهوى الهوى في كل واحد منا موجود أنت تهوى كذا وأنا أهوى كذا لكن إذا جاء الشر فيجب علينا أن نتبع أهواءنا وأن نلزم الشر انظر في الآيات الواردة في هذا قال جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه بغيذ هدى من الله وقال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال جل وعلا نعم نعم نعم أكمل الشيء والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي هو في النفس لا يلام العبد عليه فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه نعم. والحب والبغض يتبعه ذوق شاهد في قولي وثلاث مهلكات قال هوى متبع أي تتبع الهوى نعم والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغوض ووجد وإرادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمل الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في, المشت في المشتهيات نعم اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في, في الأمور المشتهية في الشهوات نعم، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أظل الله وما لهم من ناصرين وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال تعالى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 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وقال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف رحمهم الله يسمونهم أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن موجب الكتاب والسنة. فكل من خرج عن موجب الكتاب والسنة يجعل من أهل الأهواء. قال وذالك هذي؟ وذالك أن كل من يتبع كل من كل لم يتبع العلم أن كل من لم يتبع العلم نعم. وذالك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال هنا شيخ الإسلام كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة يجعل من أهل الأهواء قال لأن من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعياذ بالله فهو من أهل الأهواء نعم ولهذا قال الله تعالى في موضع وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ فَالوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَي يَنْظُرُ فِي نَفْسِ حُبِّهِ وَبُغْضِهِ وَمِقْدَارِ حُبِّهِ وَبُغْضِهِ هَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله فإن الله تعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله وهذا كلام مهم جدا مهم يقول الواجب علينا على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله أم لا أم أنه هوى عنده ويريد أن يلبسه بلباس ماذا الشرع فالمسألة خطيرة جد خطيرة فيجب علينا أن نلزم الشر في أقوالنا وأحوالنا وأعمالنا كلها وأن يكون الحب لله والبغض لله نعم ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله من أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله جل وعلا وأن يأمره رسوله عليه الصلاة والسلام قال الشيخ هذا يدخل في التقدم بين يدي الله ورسوله وقد نهينا عن هذا في قوله جل وعلا لا تقدم بين يدي الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هواء لكن المحرم منه اتباعه به وبغضه بغير هدى من الله تأمل مجرد الحب والبغض بعض الناس قد أنت لا تحبه لكن حذاري حذاري ماذا أن تتبع هذا الهوى أنت لا تحبه وتبغضه لا لأن الشرع قد جاء ببغضه وإنما أنت من قبل نفسك لكنك تكتم هذا إن وقف الأمر عند هذا الحد فأنت بإذن الله جل وعلا لا تؤخذ لكن إن اتبعت هذا الهوى وأصبح هذا الأمر بينا ظاهرا وأصبحت تعامله على مقتضى هذا فأنت والحالة هذه قد اتبعته قد اتبعت هواك يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا نعم لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال لنبيه داوود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد فاخبر ان من اتبع هواه اضله ذلك عن سبيل الله وسبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل اليه نعم فاخبر ان من اتبع هواه اضله ذلك عن سبيل الله لما قال ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد قال وهو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه ونقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد